نم قريرة العين يا رسول الله، فنم قريرة العين يا محمد، فهذه النجوم التي سقطت أعدمت على أيدي أمتك. شلال وحكايتك تنزف موال مصلون ودمك شلال وحكايتك تنزف موال وعدامك موجة احزان بنحبك يا طيب وعدامك موجة احزان بنحبك يا طيب والمشت قريب ابو المشت قريب ابو المشت قريب ألا يكفي؟ ألا يكفي؟ قتل. يا قاتل منك لله شو تحكي يا من تلقى يا قاتل منك لله شو تحكي يا من تلجا؟ مجروح أمري لله يا أبو المجد غرايب. مجروح أمري لله يا أبو المجد غرايب. يا أبو المجد غرايب. قداء قداءه فوق ال 50 قضيبه بخطوه على الدار انا موجود انا واولادي اخوتي بس بالدار وبعض صعوبات الاصحاب خالد يصرخ سافر وحدك وخذو ما عيب خي عدم شمعش ما بتلاي ما خي عدامو شمعش ما بتلاي أقول مشت غرائب أقول يا افطار في البيوت افطار في البيوت وتخطف بيوتنا لماذا لماذا هل من مجيب هل من مجيب ابو اتهمل لله بيشكي قلبه من الآلام بيبكي ابو اتهمل لله بيشكي قلبه من الآلام بيبكي سجن بطولته بتحكي جوعمله شاد خلي الأمرك لله وجههم نور ما أحلى شاد خلي الأمرك لله وجههم نور ما أحلى أبو خليل صورتك وحشا في الجني أحبايب أبو خلي صورتك وحشا في الجني أحبايب أبو المشت غرايب أبو المجد La a bul majdray ya ya ya قد علينا علي هل هذه في داري هي سلطنه الحكايه صارت موال هزت لها الجبال صارت موال هزت شكاية المجد من انتاج فرقة شهداء الأقصى الحان وتوزيع ومكساج رقمي إياد جمال زملوك كلمات أنس شعبان هداء الفنان محمد أبو ناصر إشراف فني فادي